كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فعود إلى كتاب الرقاق من صحيح الإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وكنا وقفنا عند الباب الرابع من هذا الكتاب وهو باب في الأمل وطوله وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله استدل على ما يريد بآيتين وأثر معلق عن علي بن أبي طالب ثم ذكر حديثين مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول هو حديث عبد الله بن مسعود والحديث الثاني هو حديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع بقي لنا في هذا الباب حديث أنس ثم ننقل على الباب الذي بعده ونستوفي في أثنائه الكلام عن الأمل وطوله قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال خطر النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. مسلم شيخ البخاري في هذا الحديث طبعا ليس هو مسلم ابن الحجاج طبعا، لأن مسلم الحجاج صاحب الصحيح وتلميذ من تلاميذ الإمام البخاري. إنما مسلم في هذا الحديث هو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي وهو أحد الأئمة الثقات من مشايخ البخاري وأبي داود وبقية الأئمة الستة يروون عنه بواسطة يعني الذي أدركه وروى عنه مباشرة من الأئمة الستة الإمام البخاري رحمه الله والإمام أبو داود والحقيقة هذان الإمامان أدرك من المشايف ما لم يدركه بقية الستة يعني إحنا عندنا البخاري له مشايخ لم يدركهم لا أبو داود ولا بقية الأئمة الآخرون أبو داود مع البخاري أدرك زي محمد بن كثير وغيره من هؤلاء الأئمة الذين لم يروا عنهم مسلم ولا غير مسلم إلا بواسطة فمن هؤلاء مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي هذا كما قلت شيخ البخاري مباشرة وكذلك وشيخ أبي داود مباشرة أما بقية الستة فارونا بواسطة يعني هذا الحديث رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى قال حد قال أخبرنا طبعا أنا سبق لساني النسائي لا يقول حدثنا النسائي لا يقول حدثنا أبدا إلا لماما لماما ليه لأنه يعني كان له مذهب في التفريق بين حدثنا وبين أخبرنا زي إسحاق بن راهويش في البخاري لو تذكرون كلامنا عن إسحاق لما قلنا أن إسحاق بن راهويش لا يقول أبدا حدثنا إنما يقول أخبرنا قال نسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الوشيش البخاري هنا يعني يعتبر الإمام نسائي نازل درجة عن مس عن البخاري لأن البخاري يقول حدثنا مسلم ابن إبراهيم مباشرة النساء يقول أخبرنا عبيد الله وسعيد قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم إذا وصل لشيخ البخاري بشيخ يبقى نازل درجة نازل طبق ومسلم ابن إبراهيم الفرهيدي هذا كان من إماما جليلا قال يحيى ابن معين ثقة مأمون وقال أبو حاتم الرازي ثقة صدوق وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا همام همام هذا هو ابن يحيى ابن دينار العوزي وكنيته أبو بكر سئل عنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فقال همام ثبت في كل المشايخ ووثقه أهل العلم ولم يتكلم فيه أحد إلا يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله وهذه شهادة قرين من الأقران يحيى القطان ألا هو عبد الرحمن بن مهدي قال عبد الرحمن بن مهدي ظلم يحيى بن سعيد القطان همام ابن يحيى لم يكن له به خبرة ولا معرفة وهو يعني يحيى بن سعيد القطان لو تذكرون أيضا ونحن نتكلم عن طبقات النقاد زمان يعني وإن طبقات النقاد ثلاثة الطبقة الأولى المتشددون الثانية المتعصطون الثالثة المتساهلون لو تذكرون هذا الكلام فكنا ذكرنا من طبقة المتشددين يحيى بن سعيد الخطار يحيى كان ينكر على همام بعض حديث قتاده يقول عفان ابن مسلم كان يحيى بن سعيد ينكر على همام ابن يحيى كثيرا من حديثه حتى جاء معاذ ابن هشام <تصفيق> معاذ ابن هشام الدستوائي وطبعا هشام الدستوائي من أثبت الناس في قتادة قتادة في أربعة معروفين كده هم الطبقة, الطبقة الأولى من أصحاب قتادة كما قال عمرو بن علي الفلاس سعيد ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعبه ابن الحجاج وهمام ابن يحيى العوزي دل الأربعة الأثبات في قتادة هشام الدستوائي على وجه الخصوص كان شعبة يقدمه على نفسه في قتادة والعلماء الحديث أو طلبة الحديث يعرفون محل شعبة من رواية قتادة يعني شعبة ده حاجة كده فوق أو يعني لكن شعبة كان يعترف ويقول هشام أثبت مني في قتادة وأطول مجالسة وكان يقول إذا خالفني هشام في حديث قتادة قدمت هشاما على نفسي فهشام الدستوائي ابن معاذ معاذ ابن شام طبعا كان ثبتا في أبيه كان ثبتا في غاية الإتقان فلما جاء معاذ ابن هشام الدستوائي وعرض نظر في كتابه كتاب أبيه يعني في كتابه عن أبي عن قتادة وجد روايته تمام بن يحيى زي رواية شامد الدستوائي لكن بخالف ولا بتاع زي ما كان يحيى القطان بيتصور هذا فكف يحيى القطان عن الكلام في همام ابن يحيى بعدما رأى أن هشام الدستوائي أحاديثه عن قتادة زي أحاديث همام بن يحيى عن قتادة إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة ما دور رجال الإسناد. زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنمشي في كل حديث في محاور سبعة من أو من اول هذه المحاور ان احنا بنعرف برجال الاسناد وننسبهم يعني اذا قال قال مسلم اقول لك مسلم ابن مين واقول لك درجه هذا الراوي من الاتقان واذا كان حد تكلم في الراوي اقول لك تكلم ليه وما وجه الكلام وهو محق في هذا الكلام او غير محق برده من كلام اهل العلم اه اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة وثقه جماهير أهل العلم وثقه يحيى بن عين وثقه أبو زرعة الرازي أبو حاتم الرازي النسائي العجلي ابن سعد ابن حبان ابن شاهين ثقه على يعني قول كل العلماء وهو ابن أخي أنس بن مالك يعني أنس بن مالك الصحابي هو عم إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحه. وأنس بن مالك طبعا غني عن التعريف وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه لما جاءت أم سليم وقالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا خويدمك أنس فكان أنس في ذلك الوقت سنه عشر سنوات وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فيقول أنس بن مالك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات وفي بعض الروايه تسعة فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته يعني لا تجد إنسانا في الدنيا أبدا لا يعاتب صاحبه فشوف يعني أنس ابن مالك في كتاب أخلاق النبي الشيخ أصبهاني في رواية هذا الحديث يقول ولم أكن منه على ما كان يحب يعني أنس بن مالك لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم كما يحب النبي عليه الصلاة والسلام دائما ومع ذلك كان يترك العتاب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب إلا لماما وكان من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عاتب يعاتب بضمير الغائب لا يعاتب بكاف الخطاب تاء الخطاب كان إذا عاتب يقول في المعتبة ما له تربت يمين ما له يعني ها على أساس أنه طبعا ضمير الغائب بيع في الـ الـ الإنسان من الحرج فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له يوما ما لشيء فعله لما فعلته مع انه لم يكن يفعل كل ما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام بل قد يفعل شيئا لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لكن من حسن فرقيه عليه الصلاة والسلام أنهما كان يعاتب أحدا إلا إذا كان في أمر شرعي يعني أمر يعني يغضب الله سبحانه وتعالى أو يكرهه الله سبحانه وتعالى زي ما عاتب رجلا وقال له لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه وبرضو لم يسمه على عادته صلى الله عليه وسلم في الستر على يعني أصحاب المعايب ويعني في مرة من المرات لقيت أم سليم لأم أنس بن مالك لقيت ابنها أنس بن مالك فقالت له إلى أين يا بني؟ قال قال ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم لشيء قالت ما هو قال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الأم بقى أم سليم أم سليم دي يعني كانت آآ آآ يعني جزءاً من يوم النبي عليه الصلاة والسلام كانت دايما في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هي أبو طلحة زوجها كانوا في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. أم كانت على طول في بيت في أبيات النبي مش في بيت واحدة معينة لكن في أبيات النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكانت لها مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنس قال لها ما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا بني هكذا فلتكن يعني ما حاولتش تفتش وراه وتقول له طب لا قول لي وأنا مش هقول والكلام ده إنما علمته أيضا قالت هكذا فلتكن سيرة أنس بن مالك سيرة طويلة وإن شاء الله كلما مر بنا حديث لأنس رضي الله عنه ذكرنا شيئا من مناقبه زي برضو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكرنا شيئا من مناقبه وبقية أشياء إذا مر بنا حديث له إن شاء الله تعالى نذكر أيضا شيئا من مناقبه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس هذا يقول خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا قال هذا الأمل وهذا أجله أجل الإنسان يعني فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب يعني بينما هو منشغل في آماله عمل يوسع وعمل يحلم والكلام ده إذ جاءه الخط الأقرب الخط الأقرب وهو الموت أي أنه لم يمهل حتى يقضي أمنيته كان سيبويه إمام البصريين من أهل العربية ومات كهلا أو قبل أن يكون كهلا يعني في ناس بيقولوا ما سيبويه هذا الإمام الكبير صاحب الكتاب المعجز في النحو الذي سماه الكتاب ناس بيقولوا مات سن واثنين وثلاثين سنة وناس بيقولوا مات قرابة الأربعين, قرابة الأربعين. كان كثيرا ما ينشد فيقول يؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل دون الأمل حفيثا يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل معنى هذا الكلام إيه يقول ان الفسيل الفسيل اللي هي النخلة يعني الإنسان بيزرع النخلة على بالما النخلة تطرح وتثمر بتاخد لها سنوات مكتوب خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات فهو الإنسان بيزرع النخلة وكل يوم يرويها حثيثا أي بسرعة يعني ويروي أصول الفسيل يعني يروي النخلة بالمية حثيثا يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل يعني النخلة بقيت ومات الرجل الذي كان يسقيها ولم يأكل من ثمرها شيئا فكما قلت في المرة الماضية أن أشرح حديث ابن مسعود أن أعظم الشراك والمصايد التي ينصبها الشيطان للإنسان أن يطول له أمله الإمام البخاري في الباب اللي بعد كده لأن الكلام عن الأمل له صلة بالباب الذي بعده فسأدخل في هذا الباب الخامس وأستكمل الكلام عن الأمل في أثناء شرح حديث أبي هريرة أو حديث أنس رضي الله عنه الباب اللي بعد كده الباب الخامس اللي بعد الباب الرابع الذي هو باب في الأمل وطوله قال البخاري رحمه الله باب من باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله تعالى اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ثم روى في هذا الباب ثلاثة أحاديث عن صحابيين جليلين الصحابي الاول أبو هريرة رضي الله عنه روى الحديث من طريقين عنه ثم الحديث الآخر هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فأنا أقرأ أحاديث الباب ثم أبين علاقة هذا الباب بالتبويب الذي قبله ثم علاقة هذه الترجمة بالأحاديث التي تحتها على يعني الطريقه التي تكلمنا عنها مرارا قبل ذلك وسأذكرها مرة أخرى أو أذكرها في كل حديث إن شاء الله تعالى حتى تتابعوني في يعني فيما أقول يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة تابعه أبو حازم وابن عجلان وابن عجلان عن سعيد المقبري وقال أيضا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل قال ليس عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد وابو سلمة قال البخاري ايضا في اخر احاديث الباب حدثنا مسلم بن ابراهيم حد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه سنان حب المال وطول العمر رواه شعبة عن قتادة هو ده هي دل الحديث التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى التبويب الذي عقده أو الترجمة التي عقدها لما البخاري على هذه الأحديث قال باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر أعذر يعني قطع عذره الذي يصل إلى ستين سنة ولم يتب قد أعذر الله إليه قطع عذره طبعا دي مش معناها أنه لو أراد أن يتوب بعد ستين سنة لا يقبل منه نحن برضه هنوضح معنا الحديث لكن نبدأ أولا في علاقة هذه الترجمة أو علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله الباب الذي قبله باب في الأمل وطوله وقلنا إن الأمل ده من أكبر مصيد الشيطان فأراد البخاري رحمه الله أن يعرفك طول هذا الأمل ما مقداره يعني أنت لما تقعد تحلم كده وتتمنى أن تعيش هتعيش كم سنة من السنوات عقد هذا الباب ليبين حقارة الأمل وحقارة المده التي يعيشها المرء في الدنيا بحيث أنه يضيع نفسه ولا يعمل صالحا ثم يلقى الله مفلسا فعقد هذا الباب ليبين هذا زي ما البخاري عمل قبل كده في لما ذا عقد في أول كتاب الرقاق بابا في الفراغ وروى فيه حديثا لأنس ابن مالك وحديثا لسهل بن سعد السعدي بعد ذلك لما قال ما الدنيا في الآخرة قدر الدنيا في الآخرة ورا في حديث سعد بن سعد السعدي لما وضع سوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ده إذا كان الإنسان هيمتلك الدنيا ده إذا يعني امتلكها مقدار صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها إذا ملكها فكيف هو يملكها أصلا فكما أن هذا الحديث بين حقارة الدنيا، كذلك هذا الباب بين حقارة الأمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن، قال أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك، أقلهم من يتجاوز ذلك. نسبة الوفيات بتكون في محيط 60 ل70 أكتر نسبة وفيات للذين يعمرون وإلا فقانون الموت ليس له سن أيمكن إنسان يموت وهو صغير ويموت وهو شاب ويموت وهو كهل يموت وهو شيخ يموت وهو هرم يعني الموت ليس له سن كما هو معروف كما قال القائل وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر واحد يطب ساكت فجأة كده ما تتوقع اطلاقا انه يموت بهذه السهولة واحد بيطلع في الروح زي ما الناس بتقول بقاله عشر سنين كل يوم يستنى مكالمه انه مات ما موت ويظل بالعشر سنين والخمستاشر سنة والعشرين سنة يقولون سيموت غدا يعني هناك رجل أعرف قصته راح لطبيب من الأطباء المهم كان عنده مرض عضال نسأل الله أنه يعافينا وإياكم وسائل المسلمين فقال لأهلوي خلاص يعني المسألة كلها ثلاث شهور خلوه أكل بألف نفسه عايشوا حياته يعني لأنه خلاص ثلاث شهور هيموت الرجل فعلا انقطع عن الطبيب فترة طويلة جدا وبعد خمس سنوات هو كان الرجل راح إلى بكة عمل عمره وشرب زمزم زمزب المهم ربنا سبحانه وتعالى عافاه وحار الأطباء كي ذهب المرض مش لقينه في جتته المهم ايه بعد حوالي خمس سنوات والطبيب اللي كان بيعال جونيسي خارس الحدوتة ده مريض من ضمن المرضى لكن كان عارفه لأنه تردد عليه فترة طويلة يعني ايه دخل عليه وكان الرجل المريض عنده مرح كده ولطيف خفيف الظل يعني فدخل على الدكتور فجأة كده وقال له وإيه دكتور وغشتين عليك أنا فكرتك موت طبعا الدكتور إيه يعني أسقط في يدي قلت لسي عايش قال له آه والله حكيتي كذا كذا كذا كذا, كذا. فيه إنسان كل يوم ينتظر مكالمة عشانه يموت وفي إنسان يطوب بساكت يعني ما. فقانون الموت ليس له سن فلكن معترك المناية كما ورد في الحديث ما بين الستين إلى السبعين لما يكون إنسان عايش حياته بالطول والعرض لا يعلم لماذا خلق ولا يقف يوما يفكر إلى أين المصير يعني بعد القصة دي إلى أين المصير وعملي أخي لمي في فلوس أنا يعني دايما لما بتكلم في القصة دي بنبهه لي يا جماعة أنا لا أدعو إلى الفقر يعني لكن أخي اتق الله أنت هتترك موراك جميل شوية مليارات لمين يعني مين أنا عايز أفهم دي حزبة أنا مش عادة أفهمها لحد النهاردة من الجماعة اللي عندهم مليارات دول ولا يتقون الله عز وجل ويفاكر نفسه لما يرمي شوية ملايين كده ولا بتاع انه عمل اللي عليه ومضيع نفسه لا ذكر بيذكر ولا صلى بيصلي ولا الكلام ده هو لمين يعني بتعمل كل هذا العمل يصل لستين سنة ولسه برضه شغال في قصة المال وجمع المال وكلما كبرت سنه كلما ازداد نهمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث انس ابن مالك كما سمعتم الآن النهاردة الذي يبلغ ستين سنة هنعمل شريحة إنسان هنأخذ شريحة من البشر رجل وصل سنه إلى ستين سنة ونعمل دراسة جادولة حياة هذا الإنسان عشان نشوف هل فعلا يستحق الإنسان أن يعيش هذا العمر القصير ثم يساق بعدها إلى النار عن كم سنة يحاسب الإنسان الذي يموت هو ابن ستين سنة طبعا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق حتى يبرأ من جنونه يعني طيب يولد الإنسان لا يؤاخذ على شيء من تصرفاته إلى أن يبلغ يبلغ سنه كام؟ حنقول 12 سنة مثلا مظنة البلوغ 12 سنة ممكن يبلغ قبل ذلك ممكن يبلغ بعد ذلك 12 سنة هذه 12 سنة طارت من جملة 60 لا يؤاخذ المرء عليها يوم القيام طيب بينام 8 ساعات في اليوم بستين بعشرين سنة يبقى ادي عشرين سنة مع اتناشر سنة ادي اتنين وثلاثين سنة كم سنة بقى وعشرين ممكن يتأخر بلوغه يبقى عشر سنة تقل المدة ممكن تطول فترة نومه برضو يبقى العدد بيقل ممكن يمرض يغيب عدة سنوات مريض ملازم للفراش يعني إحنا عايزين نقول في النهاية ممكن يكون صافي عمر إنسان سنه سبتين سنة خمسة وعشرين عاما التأبيد خمسة وعشرين سنة ده العمر الفعلي الذي يؤاخذ المرء عنه يوم القيامة مش ده ابن سبتين سنة ممكن لو ابن سبعين سنة المسألة بالطول لكن قصارها كام يعني قصارة أقصى حاجة ممكن يعيشها الإنسان هيعيش مئة سنة مثلا ممكن تلاقي ان يحاسب عن خمسين عاما فقط خمسون عاما ثم يموت المرء بعدها كم سنه يلبس تحت التراب جيفه عظم الله اعلم مئات السنين الوف السنين الله اعلم اين القبور من عهد عاد قال الله قال الله عز وجل الم نجعل الأرض كفاتة أحياء وامواتا كفاتا اي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها انت عارف الكفته, الكفتة عبارة عن إيه عبارة عن اخلاط تحط الرز على لحم على مش عارف خضار في الكلام ده وتعملها كفته ها تجمع اشياء فجمع الله عز وجل الناس على ظهر الارض ثم جمعهم في بطنها عديم هذه الأرض التي نمشي عليها هي في الأصل مقبرة كل مكان في الأرض مقبرة مات أناس قبلنا في الأمم السابقة وصار عديم الأرض من هذه الأجساد طيب بعدما الإنسان يخرج من قبره إلى يوم الحساب في يوم مقداره خمسين ألف سنة خمسين الف سنة واقف على رجله استنى دوره في الحساب ويرى الصحف تتطاير وناس يساقون إلى الجنه وناس يساقون إلى النار وهو لا يدري اين يذهب أفئدتهم هواء ما قلب آدم ما قلب حتى أن رسول الله صلى لما أخبر عائشة رضي الله عنها يوما أن الناس يبعثون يوم القيامة عرايا فقالت يا رسول الله كيف بنظر الرجال النساء والنساء للرجال فقال يا عائشة لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغني انت, انت في الدنيا لما تكون مهموما لا ترى امامك ساعات تبقى مسلط بصرك على موضع معين في الحائط او في السقف وانت لا ترى ويكلموك وانت مش سامع لحد ما يهزوك واحد يهزك من كتفك كده فتفاجئ أنه يكلمك أي بتقول حاجة طب أنت كنت فين إن أين ذهب سمعك من, من استغراق القلب في الانشغال بالفكرة لم يعد للعضو قيمة تعرف العزيمة كلها تجتمع في القلب والإرادة تجتمع في القلب إذا صدع القلب لا يكون لجارحة قيمة زي ما أنا مثلت قبل ذلك لك بفي إنسان ممكن يكون بائع كما الأجسام وعضلاته والكلام ده وكله إنسان عزيز ابنه الوحيد مات أبوه مات أمه ماتت أخوه مات أي حد من اللي هم يعزوا عليه جدا يعني أول ما يقولوله فلان مات يقع من طوله ويغمى عليه طب فين العضلات بقى اللي هو بيتمتع بيها بقى رجلين وإدين و... والكلام ده أين ذهبت لم تحمله قدمه، بالرغم من هو في في منتهى الفتوة وفي منتهى القوة، إيه السبب يا ترى؟ لما استغرق الحزن جهد القلب لم يعد لجارحة قوة. عشان كده كنا بالنبي كثيرا إن مسألة القلب هذه مسألة في غاية الأهمية الكلام بالقلب، وإذا استغرق القلب في الفكرة زي ما بقول لك الجوارح ما بعلاقة قيمة. فالنهاردة لما نيجن شوف إنسان واقف يقف يوم القيامة ولا يدري أين مصيره وإلى أين يذهب فلا يرى شيئا فخلينا ناخد شريحة من البني ادمين اللي عايشين في الدنيا بالطول والعرض ولا يتذكرون الموت أبدا والله أنا بعذر الناس اللي عايشين في القاهرة والمدن الكبرى انا لما باجي القاهرة بنسى ان أنا هموت لما بتنشي بس في شارع القاهرة وفي الزحمة والكلام ده او في المدن الكبرى في العالم تفتكر الموت إزاي يعني ده الموت ده عايز توقف تتوقف شوي توقف لكن في هذه المدن الكل بيجري لا أحد يلوي على شيء فالإنسان الشريح اللي أنا من البن أدمين دي بني آدم رزق صحة ورزق مالا ورزق جاهن وموقر ومعظم وعايش حياته بالطول والعرض يعني أدوكم شايفين مثلا كل يوم بتقرأه في الجرائد حكايات مستفزة حاجات مستفزة واحد يعمل فرح ينفق في يوم الفرح خمسين مليون جنيه أنا عايز أفهم إزاي يعني إزاي خمسين مليون جنيه تسع مليون دولار ده عشان ايه بقى يعني لما لما يقف في العبد بينادى يا ربي يوم القيامه ويتسال الاربع اسئله اللي لازم يتسالهم كل بني ادم يسال عن عمره فيما ابلاه ويسال عن شبابه ويسال عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث أبي ذر قال الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من فعل كذا وهكذا وهكذا أنفق يعني المكثرون اللي يقول لك أنا عندي كم مليار الذين يتكثرون بالمال هم الأقلون يوم القيامة إلا من أنفق ذات اليمين وذات الشمال وعلم أنه مستخلف في هذا المال وأن هذا المال هو مال الله عز وجل أعطاه هذا العبد لينظر إلى بقية العباد الذين حرموا من هذا المال لحكمة الله البالغة سبحانه وتعالى وينظر هل أنفق عليهم هل أعطف عليهم هل شكر نعمة الله عز وجل بأن أعطاه هذا المال وحرم منه آخرين إلى آخره فكل من آدم حيسأل هذه الأسئلة النهاردة لما يقف الإنسان أمام الله عز وجل وحنفترض يعني أنا طبعا لا أقصد الإنسان اللي عمل القصة دي بأنه هو حيكون يوم القيامة دي مسألة محجوبة خواتيم لكن انا أقصد إنسان عايش حياته بالطول والعرض وعاش مئة سنه كمان اخذ عن خمسين سنة انا عايزه بمنطق التجار يمسك القلم الورقة كده زي ما بيحسبها بالمليم في أي صفقة تجارية يحسب حياته رأس المال أغلى رأس مال في الدنيا العمر عمر الإنسان أغلى رأس مال الدنيا ونعيز أعرف هو بعز رأس الملدى وأهدره ولا استثمره استثمارا صحيحا نحن أمة قصيرة الأعمار لكننا لكنها أمة المباركة الأعمال نوح عليه السلام كما نعلم لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما داعية كات الأعمار تتجاوز الألف حتى اني يعني قرأتنا في بعض الكتب قديما يقول لك الولد كان يبقى سنه 80 سنة ولسه بيرضع لسه ما هو 80 سنة ما هو لما يكون واحد سنه 1200 سنة مثلا 1200 سنة عايزين نقسمها طفولة وشباب وكهولة وشيكوخ ما هي دي الأسنان الأربعة اللي بيمر بها الإنسان فلما يكون إنسان 1200 سنة ده سنه طويل عمره طويل يعني احنا بقى اعمارنا من ستين لسبعين واقل الناس من يصل الى مئة ومئة وعشرين ومئة وثلاثين مئة ده ما تلاقيش على يعني اليد الواحدة تعد مئة برضو اقل تمانين ها. تسعين ها يعني لكن من ستين لسبعين ف قصر قصر هذه الأمة عوضت ببرة ببركة أعمالها فعطينا أعمالا كثير مباركة في الثواب قال الله عز وجل مثلا ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر يعني كم سنة يعني 83 سنة وقصور وعدة أشهر لو أن رجلا قام العشر الأواخر من رمضان لا يفطر. فهو لا محالة سيدرك ليلة القدر مية في المية طالما هو سيقوم العشر الآخر كلها فهذا الرجل لو قدرنا أنه سيموت ابن ستين سنة وسيبلغ ابن خمستاشر سنة يعني هيصوم كم رمضان خمسة رمضان خمسة رمضان في ثلاثة وتمانين شوف يطلع لك 3000 وكسر يعني انا فاكر زمان الحزب كان فوق ال 3000 3600 3400 كده يعني العمر الفعلي للعباده لما ليجي يتحاسب يوم القيامه بيكون عمر العمر الفعلي للعباده اطول من العمر الحقيقي الذي عاش ادي عمل واحد فقط هو كانه عاش 3000 وكسر عابدا لله مش نايم مش عاش 3000 سنة تلتهم نوم ونصهم مش عارفيه وربعهم ايه لا 3000 سنة عابد لله 3000 سنة وعابد لله عز وجل فيها عندنا عندنا أعمال أخرى كثيرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا من بكر من, من غسل واغتسل وبكر وابتكر ده يوم الجمعة ومشى ولم يركب ودن من الإمام كان له بكل خطوة أجر خيام السنة وصيامها يقول ابن خزيمة وغيره من أهل العلم لا نعلم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثوابا من هذا عشان كده لما يكون المسجد بعيد وأنت تمشي إلى المسجد وتنفذ اللي ورد في الحديث كل خطوة كأنك قمت سنة وصمتها كل خطوة رايح وراجع لو المسجد مثلا بعيد شوف انت تمشي كم خطوة يعني. ألف خطوة ألفين خطوة ها؟ تلت تلف خطوة ما في ناس ليأتون كم بعيدة لما عرفوا هذا الحديث لا يذهبون إلى المساجد أبدا إلا وهم يمشون الا إذا كان المسجد بعيد أو في مكان آخر في بلد أخرى ده موضوع تاني يبقى كل خطوة يرفع رجل يحط رجله على الأرض سنة صيام وقيام رجله التانية سنة صيام وقيام ويفضل ماشي رجل رجل رجل سنة صيام وقيام وده يوم الجمعة ده عمل واحدة وخد بقى دوالي حديث, حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوة الفلوة والخيل وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يضاعف صدق إلى سبعمائة ضعف خذ بقى أفراد العبادات القرآن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأ القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولا من حرف ومي من حرف فلما تقرأ بس بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن, 190 حسن بس بسم الله الرحمن الرحيم لما داي يكون لك ورد قراءة القرآن عملتك الحل المرتحل تجيب أول الفاتحة إلى الناس رايح جاي وتخلص كل ما تنتهي من القرآن تجيبهم الأول كل ما تنتهي من القرآن تجيبهم الأول الحرف بعشر حسنات فتصور بها لو أن إنسانا استثمر هذه الأحاديث والثواب الوارف هذه الأحاديث كيف تكون حسناته كيف تكون كمياتها فعشان كذا تكثير العمر الانتاجي لا يستطيع الوصول إليه إلا أهل اليقظة الذين يعرفون لماذا خلقوا لماذا ما, ما وظيفتهم عندما جاءوا الى هذه الدنيا ليست وظيفتهم أن يكونوا من أغنى الأغنياء ولا وظيفتهم أن يكونوا من اعلم العلماء بل وظيفتهم العبودية أن يكون عبدا لله عز وجل ممكن تجد الكبر والبطر في أهل العلم وكما قال ابن عباس العلماء للعلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها لأن العلم له طغيان فتصور في إنسان ممكن يدخل بعلمه النار ما قصد وجه الله عز وجل به قلب الحقائق زيف الدين اغبدل الأحكام دا يأتي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد يؤتى بالعالم فيلقى في النار فتندلق أقتابه من دبره مصرين تنزل ويدور حولها كما يدور الحمار في الرحى فيقول له أهل النار يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتيه وإنت طبعا فكريين حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين يدخلون النار أولى الداخلين العلم مش غاية العلم ما هو إلا وسيلة الغاية هي أن تعرف ربك سبحانه وتعالى وأن لتعبده كما أمرك هذه هي الغاية أن تعرف ربك بأسمائه وتعرفه بصفاته وتعرفه بأفعاله ثم تنظر ماذا يريد الله منك أقام السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبعدين ياتي الإنسان ليلعب مر ابن جريج على قوم يلعبون فقال لهم لم تلعبون قالوا فرغنا يعني كنا اللي كان في وظيفة اللي كان بيشتغلوا بشعرفين فرغنا قال عز وجل فإذا فرغت فالعب ولا قال إذا فرغت فانصب انصب أي يعني قف لعباده ربك إذا فرغت من الدنيا مما يعني وانت حتى في الدنيا تلتمس رضا الله عز وجل بالسعي في الدنيا إذا كنت رجلا رجل متزوجا فإنت عليك نفقة نفقة واجبة على الزوجة وعلى الأولاد حتى تعف نفسك عن السؤال حتى تكف نفسك عن المحرمات حتى وإنت شغال في الدنيا تعمل على رسم العبودية فهي دي هذه وظيفتك الأولى والأخيرة أن تكون عبد لله عز وجل كل ما يأتيك بعد ذلك من الدنيا سواء كان من العلم أو كان من المال أو كان من الولد ينبغي أن يوظف لهذه الوظيفة الكبيرة ألا وهي وظيفة عبودي. فإحنا لما نرجع مرة نرجع إلى أذرجن في الكلام رجل يعيش ستين سنة تطلع أي ستين سنة دي يعني العمر الذي سيحاسب عن يوم القيامة قلنا من ثمانية من خمسة وعشرين لثمانية وعشرين سنة هو ده الأمل بقى اللي أنت مضيع حياتك بقى كلها وتلقى الله عز وجل مفلسا فكأن الإمام البخاري رحمه الله لما عقد هذا الباب بعد قوله باب في الأمل وطوله أراد أن يشير إلى حقارة هذه الدنيا وحقارة هذا العمر لأن أقصاها أن يعيش المرء من ستين إلى سبعين عاما فضيل بن عياض مرة لقي رجلا فقال له كم مضى من عمرك قال له الرجل ستون عاما فقال له الفضيل أنت منذ ستين سنة وأنت سائر إلى الله كأن الرجل كان غافل تخض لما سمع المسألة دي كل, كل أنت من منذ ستين سنة وأنت سائر إلى الله أنت أمس كنت أطول عمرا من اليوم إحنا مش عارفهم بكرة يجع علينا ولا لا يا الأيام ثلاثة أمس واليوم وغدا أمس لا حيله لك في راح واليوم هو الذي تملكه وغدا مش بتاعك لانك تكون ميت يبقى أنت لا تملك إلا اللحظة التي تعيشها كل يوم بيعدي صفحة تطوى من عمر الإنسان ويقترب من أجله يوما مش بيبعد عشان كده البدعة القبيحة التي غزت ديار المسلمين عيد الميلاد انا مش فاهم والله اللي بيعملوا عيد الميلاد دول هل هؤلاء يعقلون في واحد كل ما يقرب من القبر يوم او سنة كل ما يقرب من الابر سنة يحتفل, يحتفل بايه مش فاهم يعني فوض عدة سنة ما يجوش يغنوا ويرقصه ويطبله ويزمره ويرتكب كل المعاصي والمنكرات عشان فات سنة من عمره اللي بيعمل الكلام ده الكافر بس هم اللي بيعملوا الكلام ده ليه لانه رايح للجحيم اذا مات كافرا النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر هي الدنيا بالنسبة للكافر حتى لو كان في الضنك هي بالنسبة لما ينتظروه من الجحيم جنة فدول الناس عايشين للدنيا فقط لا يعرفون شيئا عن الآخرة فحياته الدنيا فعمال يحتفل آه فرحان ان عدد سنة غافل إنسان غافل البهيمة العجماء تذكر الله عز وجل يعني مرة شريك ابن عبد الله الناخري كان واحد يهودي رحله في المحكمة علشان يحتكم مع واحد مسلم في خصومه فالمهم ان اليهودي مع جبوش الحكم وبتاع فركب على الحمار بتاعه ونزل في ضرب بقمة غاز فقال له ويحك لا تضربه فانه اعبد لله منك الحمار اللي انت ده أعبد لله منك فهؤلاء كفر لا يعرفون الا الدنيا انت يا مسلم اللي عارف ان في حاجه اسمها اليوم الاخر وفي قران القرآن الذي انزله الله عز وجل الآن هو كما نزل غض طري زي ما هو كتاب الوحيد على وجه الأرض الذي لم يحرف ولا نقطة نقصت منه ولا حرف زاد عليه كل الكتب بدلت وحرفت بنص القرآن التوراه والإنجيل والكلام ده حرفوها فلما حرف الناس كتب الله عز وجل تولى الله عز وجل حفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ليه لأنه يوجد في المسلمين من ينتسب إلى المسلمين الآن من, يحر من, يص... من يحرف كتاب الله أو يريد أن يحرف كلام الله في ناس يتسموا باسم المسلمين لكنهم زنادق وفجر لو قدام القرآن مش محفوظ يحرف وعندنا الفرق الثلاثة وسبعين اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال وتفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرق في ناس منهم لا ي... لا ي... ليس عندهم ذره من التقوى بلش من التقوى من الإسلام كمان خذ من الإسلام الاسم فقط فلما يجي واحد مسلم بقى كل ما يعدي سنة من حياته يحتفل انه هيموت قرب يموت يعني ده أشياء انتقلت إلينا من الكفرة ولا يحل مطلقا لمسلم أن يحتفل بعيد الميلاد. إنما المسلم العاقل إذا مر يوم لا أقول سنة كاملة إذا مر يوم أو مرت ساعة أو مرت لحظة يقف مع نفسه ماذا قدمت لنفسي قبل أن يقف المرء على شفير النار ويقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد عادش بقى في مهلة ولا عاد في رجوع ولا عاد في اعتذار ولا الكلام ده يقول رب ارجعون ربنا عز وجل إنها كلمة هو قائلها يقول كما يحب أهي كلمة بيقول ارجعون ارجعوني مرة أخرى لأعمل صالحا لا راحت المسألة فهي نقول العاقل اليقظ هو الذي ينظر كل ليلة ماذا فعلت وهل كنت عدل لله كما ينبغي هل ارتكبت المعاصي او ارتكبت معاصي كذا وكذا وكذا المعاصي دي يلزمها توبة اذا كانت في حق الله عز وجل يلزمها توبة اذا كان في حق العباد يلزم انك انت ترجع للعباد الحقوق بتاعتها او تتحلل منها وإلا فهذا الديوان لا يغفره الله عز وجل إلا إذا اسقطه العبد وأوعى تكون متصور يوم القيامة في حد هيحن عليك أبدا الحنان اللي في القلوب ده ينزع من الناس يوم القيامة اطلاقا لا حنان ولا عطف ولا أي حاجة كل يقول نفسي نفسي بدءا من الرسل الأنبياء يقول كل نبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي اوعى يكون حد فاكر بقى ان ممكن يدي لابنه اللي بيحبه ولا أم تدي لابنها اللي بتحبه حسن ولا الكلام ده لا الحنان والعطف ده لا يوجد يوم القيامة مطلقا وكما يعني نعلم أن الله عز وجل يوم القيامة يستوفي غضبه ما فيش حد يعرف يتكلم حتى الرسل خايفين على أنفسهم من غضب الله عز وجل فهذا يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد هيبقى الإنسان الذي يعلم ان العمر قصير إلى هذا الحد ينظر كيف يكثر عمره الانتاجي كيف يزيد من حسناته كيف يتملص من كل شيء يعيقه في سبيل الوصول إلى هذه الغاية الكبيرة ألا وهي الجنة فالإمام البخاري رحمه الله عليه وفق جدا في ترتيب يعني احاديث هذا الكتاب وسائر طبعا يعني صحيح البخاري في الكتب وموثق رحمة الله عليه لكنني لما تدبرت كتاب الرقات وجدت كأن التبويب كل تبويب مرتبط بالتبويب الذي قبله مرتبط بالتبويب الذي بعده عشان كده حتى الرعد بعد ال الباب اللي بعد ده مباشرة الامام البخاري قال باب أظن قال باب العمل الذي يبتغى به وجه الله طيب إذا كان عمري قصير إلى هذا الحد وعايز أوصل طب أعمل إيه عشان أوصل قال لك الإخلاص يعني شوف يعني يقول لك الأمل ش... ما مص... صيادة وعايز يبين لك حقاره الأمل قال لك سنك يا مسكين على ستين سنة وبعد الستين سنة خلاص ما توبتش حتوب انت واذا كان عمرك ما بين ستين وسبعين متى تتوب عندما ترى بلك الموت عيانا ولا ايه الحكاية طيب عمرك قصير عايز تستثمره تستثمره ازاي قال لك الاخلاص العمل الذي يبتغى به وجه الله عز وجل زي ما نذكر ان شاء الله تبارك وتعالى في الباب الذي يلي هذا القصد ان الفضيل ابن عياد رحمه الله لما قال للرجل كم مضى من عمرك قال مضى ستون عاما فقال الرجل إنا لله وما العمل يا أبا علي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى إنما الأعمال والخواتيم أحسن فيما بقي طب واحد فاء ابني بقى خمسين سنة ولا؟ خمسة وخمسين ولا ستة وخمسين سبعة وخمسين الكلام ده يعني أو ابن حتى فوق الستين كمان وأفاق يأز باء وقول أنا عمري راح والكلام ده وفيش فايدة لا قال له أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنما العمال بالخواتيم حديث سالم لبن سعد السعيد في الصحيحين وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله قالوا وما عسله يا رسول الله يعني ما معنى عسله قال يقيض له عملا صالحا بين يدي أجله العلماء هم بيتكلموا على خطورة الذنب من أكبر مشكلات الذنب أن يموت المرء وهو يذنب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعث عليه تصور بقى واحد كان على مسرح مغني وماسك العود ها؟ وعمال يعزف بقى وغني مات طب بساكت في مكان والشباب النهارده عملين يبعثوا الصور بتاعته على الموبايلات وبتاعه موجود على الكمبيوترات وهو بيعزف مات وهو بيلعب كوره مات وهو بيمثل أي مشهد تمثيلي ولا بتعكله مات وهو بيشرب خمر مات من مات على شيء بعث عليه ذي من أعظم آفات الذنوب فضلا عنها تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى يبعث المر يقف بين يدي الله عز وجل وهو يذنب الذنب الذي مات عليه فمن توفيق الله سبحانه وتعالى أنه أن يقيض له عملا صالحا بين يدي أجله يكون مثلا بصلي يموت وهو ساجد مثلا يرجى له فطبعا لا نجزم لا نجزم لأحد بجنة ولا نار ولا حتى الإنسان إذا كان صالحا وإذا كان عالما وإذا كان فاضلا إحنا ما نعرفش الخواتيم شكلها هي حتى الاطفال حتى الأطفال الصغار الذين لم يكلفوا لا نجزم لمعين بجنة ابدا من الخطأ الجسيم أن تقول فلان في الجنة ليه فلان في الجنة ليه عشان ما بلغ من الآن لكن في الجنة إنما نقول أطفال المسلمين في الجنة لا على التعيين إنما نذكر هكذا على سبيل الإجمال ومن عقيده اهل السنه والجماعه التي ذكرها الطحاوي وغيره في عقيده الطحاوي ولا نشهد لمعين بجنه ولا نار حتى لو كان واحد بيعمل اعمال سيئه ما اقولش ده اخرته في النار الا اذا قيدت ده حتى حتى الكفار نفسهم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار الا ممكن كافر وهو بيموت بيطلع في الروح يعني ممكن يسلم أو يسلم قبل ما يطلع الروح عشان ما يبقى شيء معاين يعني ما يبقى شيء ملك الموت قبل أن يرى ملك الموت أسلم أو قد يكون مسلما في الباطن ولا أحد يعلم أنه مسلم فأنت كيف تجزم أنه في النار هذا لا يجوز لك كذلك الطفل الصغير لا نجزم أنه في الجنة بعين يقول فلان الفلان في الجنة مفيش حد معلين المسلمين يقول هذا أبدا أبدا إنما يقولون أطفال المسلمين في الجنة وانت حديث أبي بن كعب صحيحين في قصة الخضر عليه السلام لما لقي الغلام الصغير الذي يلعب فقتله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا طب ده لم يبلغ الحلو الغلام للخضر نيم على الأرض وقطع على أبته بالسكينة حزى رقبته وفصل رأسه عن جسده كان صغيرا لم يبلغ الحلم حتى قال له موسى عليه السلام اقتلت نفسا زاكيه بغير نفس زاكيه او زاكيه طبعا قراءتان زاكيه بغير نفس طب ده مات ولو كبر كان هيبقى كافر من الممكن ان يكون ولد من أبناء المسلمين بعينه سين من الناس بعينه ابن أي حد لو كبر لكان كافر مش عرفك يعني انه في الجنة لكن نقول أطفال المسلمين في الجنة كما هو المذهب الراجع وحتى كمان بعض أهل العلم يقول الله اعلم بما كانوا عاملين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا الكلام في أطفال المشركين وأطفال المسلمين في مذاهب ستة ما مش, مش أصدر أن أنا أفتح المسألة دي لكن عايز اقول لك إن الخواتيم محجوبة ما فيش حد يعرف يقول فلان في الجنة فلان في النار حتى لو كان ظاهره الصلاح قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار هو الأعمال بالخواتيم وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة وأنت طبعا عارفين قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وهذا عمل بعمل أهل النار تسعة وتسعين ولما راح للراهب قال له ملك الشتوبة أندبحه خلاص كمل المية إيه اللي حصل دخل الجنة في النهاية بل إن الله عز وجل طوى الأرض من تحته لما قال لما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب بعث إليهم ملكا ليحكم بينهم في صورة رجل قال قيس المسافة بين الأرضين فإلى أياتها كان أقرب فهو من أهلها طيب ده هو لسه خارج من أرض المعصية لسه يدوب ها؟ الحديث بيقول لك فناء بصدره. ناء بصدره يعني كان عنده همة ونشاط وعنده جدية وإخلاص أن يذهب إلى الأرض أرض الطاعة التي أرشده الراهي إليه مفيش كم خطوة كده خرج من أرض المعصية مات فإحنا لو سنقيس هيكون أقرب إلى أرض, إلى أرض المعصية أمر الله عز وجل الأرض من تحته أن تطوى فقال لهذه الأرض المعصية أن تباعدي وقال الأرض الطاع أن تقربي فلما قاسوا المسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد شبر كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز تعرف تعالوا يعني بالعافيه كده ما فيش شبر أو سنتيمتر فقد فاز فالحديث ده برضه في زياده برضه في الصحيحين ان العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس عشان في بعض الناس ممكن تستشكل ازاي يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه ويدخل النار في الاخر لا فيما يظهر للناس فيما يبدو للناس يعني رجل ظاهر عملي الصلاح ولكن جوه في في داخل قلبه لا يقصد وجه ربه اه بيعلم طالع بعلم الناس العلم ويقربه من الله عز وجل ويمره ومنهاهم وهي لا يمت زي ما قال كما قال ابن المبارك من فسد من علمائنا فله شبه باليهود ومن فسد من عبادنا له شبه بالنصار فالعالم الذي لا يبتغي وجه الله عز وجل بالعلم وعملي هنبك كده عمل يرضي, يرضي ده وعملي يرضي ده والكلام على حساب الدين والكلام ده الله المستعان يعني يفيق ويستيقظ ويعلم أنه لن ينفعه أحد المساءله يوم القيامة مساءله فردية وأنا أقول لكل رجل مشتغل وأنصح نفسي قبلهم قل الحق وإن كان مرا إن عجزت أن تقول الحق فاسكت ولا تحرف لأن في بعض الناس بيخاف يعني إذا جهر بالحق أن يمنع من الكلام يقول لك ما أنا لو تكلمت سأمنع من الكلام اسكت خلاص مش عارف تقول الحق اسكت عملت اللي عليك ادخل شغل اي حاجه بقى رب نفسك رب عيالك تعبد لربك لكن لا تحرف ابدا لا تحرف الحق لان اكبر جريمه تعرف زي اللي, اللي يلوث المنابع الميه بيسمم الناس كلها اللي بيلوث منابع المية ده اكثر جرما من الذي يلوث قناة واحدة يروح فرع مثلا من النيل مثلا اللي يروح يصب السم في مصب النيل أجره في حق كل الـ الـ الـ الـ الناس. غير لما يروح لترع من الترع ويصب فيها سم. الأذى جزئي واحد اثنين ثلاثة أربعة مية مئتين وتمية أربعة, اربعة, اربعة ربعمية ألف حيشروا ويموت. لكن اللي بيسكب السم في مصب النيل ده حيأتي الناس بحالها كذلك الحق. قل الحق وقله بحكمة. برضو مش عرض برضو في ناس ساعات لك أقول الحق ومدهز المداب بكده لا لا الحق له قانون آه ممكن الانسان قد يسكت عن شيء من الحق ويكون هذا من تمام الحكمة لكن لا يحرف الحق هناك فرق ليه المسألة مصلحة ومفسدة أنا إن تكلمت الآن في هذه الجزئية سيحدث فساد كبير سياسة العلم تقول اسكت إلا إذا كان السكوت لا يسعك حينئذ تكلم بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعالم من أكثر الناس حسنات إذا صحت نيته وصح تبليغه للعلم ما من إنسان يهتدي على يديه إلا وهو في صحيفته مين اللي زيه مين اللي زي العالم كل واحده يهتدي بها الملايين كان ضالا فهداه الله ومع هذا الثواب الجزيل الكبير ممكن يكون هذا العالم أول واحد يدخل النار ليه؟ لم يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم الحياة أقصر من أن يحرف المرء الحق وأحقر من أن يزيف المرء كلام الله وأحكام الله عز وجل لأجل فلان أو لاجل علان أو لاجل منصب أو لاجل مال أو أي شيء فالاعمال بالخواتيم فإذا رضي الله عن عبد قيض له عملا صالحا بين يدي أجله والكلام له يعني بقية إن شاء الله تعالى وفي أسئلة حقيقة أتتني كثيرة في الأحاديث وأسئلة برضو فقهية وكده ان شاء الله سأفرد نصف الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل والتقينا بكم مرة أخرى للإجابة عما تأثر من هذه الأسئلة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع